صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والنجم اذا هوى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 وَبَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إِنْهِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اذ يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَبَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى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 هُوَ الَّذِي أَحْيَاكَ وَأَمَاتَ وَأَنَّهُ هُوَ أمات وأحيا وأنه خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قبل انهم كانوهم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه لَيْسَ لَهُ حَامِدٌ دُونَ اللَّهِ كَاشِفٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا